والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر نعهم سيئاتهم ولن جزّيّنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تقعهما.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 نساكلهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم فسَابِبَنَاتِ فَسْتَكبرَوا فَسْتَكبرَروا فيِي الأرضِ وَمَا كانَوا سَابقين فكُلا أَخَذْنَا بِذَ بِهِ فمِنْهُم أَسَلناَا عَلَيْهِ حاصِبَ وَمِنْهُمنْ أَقَذَتْهُ الصَيْحَا من خَسَتْنَا بِهِ الْ الأأَرضَ من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن ها أولائ من يؤمن به